Assalamualaikum. Ayat rukiah ini bertujuan untuk membuang sisi aura negatif saudara, memancarkan aura wajah sehingga saudara disenangi oleh semua orang. Wajah tampak menawan, beri wibawa, selalu dihormati, disayang pasangan, dihormati oleh siapapun, dusayang semua orang dan masih banyak lagi khasiatnya. Ayat ini berfungsi menyerap semua aura positif dan mengeluarkan aura negatif di dalam tubuh saudara. Dengarkan setiap hari, siang dan malam, saudara akan merasakan perubahannya pada diri saudara. Bismillahirrahmanirrahim. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ قَالَ الَّذِي يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ مُسْتَقِرِّينَ بالمبين انما انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسنا القصص بما اوحينا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالُوا يُصْلِحُ لَأَبِينِ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيُّهُمْ مِثْلَ سَائِدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ نَارِضِي لَعَلَّكُمْ تَعْتَبُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنَّكُمْ ظَنَّهُ لَمِنَ الرَّضَاخِذِ إِذْ قَالُوا يُشْفُ لِأَبِيَ أَبَى إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ مِثْلَ وَقَالَ لِسُؤْتٍ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَشِيرِ تَعِدُ فَتَاعًا نَّفْسِي قَامَتْ شَوْقًا حُبًّا إِنَّ لَنَا لَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرٍ مَّا أُرْسِلَ إِلَّى إِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُمْ مُدَّكًا وَآتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ نُونٍ نَسِيكِينًا فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَضَطَّعْنَا أَيْدِيَ وَجْنًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَاذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا وقال نسوت في المدينه امراه عاشقت طويل بفتاعا ان نسقند شغف حب بِمَنْ كَرِيمٍ مَأْرَسَلًا إِلَيْنَا وَاعْتَدَتْ لَنَا مُدَّكًا وَآتًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ نُسْكِينَا وَقَامَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِم وَلَمَّا رَأَيناهُ اكْبَرَّ مَهُ وَضَطَّعْنَا أَيْدِيَ غَمٍّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَاذَا بَشَرًا وقال نسوت في المدينه امراه جلست ويدفتا عن نفسي قند شغفا ان لنا لَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرٍ مَّا أُرْسِلَ إِلَيَّ وَاعْتَدَتْ لَهُمْ مُدَّكٌ أَوْ آتٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ نُسْكٍ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَخَطَعْنَا أَيْدِيَ غَمٍّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا بَشَرُوا إِنْ هَذَا يَقُومُ اللهُ وَيَرْفُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَّاعِمُ الرَّحِيمُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ يُوفِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ قُذِفَ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ يَخْرُجُ عَدْوًا وَعَدْوًا وَأَنقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي انقذ في فانبوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذ وعده وعده وانقيت عليك محمتا من ولطسنا على عيني انقذ في في تابوت فاقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ وعدي وعده وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ti وَمَا إِنْ كُتِبَ قال هل أَعْنِتُكُمْ إن قَدْ الله اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَمْنِيَاءَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَمْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ الحان لقد سمع الله قول الذين قالوا انما الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقد لهم الانبياء <تصفيق> لقد سمع الله قول الذين قالوا إنما ورثنا فقير ونحن أميا سنكتب ما قالوا وقد لهم الذنب and <laughs> يَوْمَئِذٍ نَاسٌ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً وَأَنقَاءُ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا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 جَعَلْنَا النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً أَمَّا نُرِيدُ رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ نُؤْمِنُ خيره خير لمن تقوا لا تظلم فتيلا ألم ت يَوْمَئِذٍ نَاسٌ خَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَأَنْقَاهُ رَبَّنَا لِمَا خير لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا